حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَذْبُوحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمَنْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا سبع إلا ما ذكيت وما ذبح على نصب وما ذبح على نصب وأن تستقسم بالأزلام ذلك فسق اليوم ليس الذين كفروا فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فَمَن يُضْرَم فِي <تصفيق> غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ